جنات مشايا يحي حسين عنايه ارفع ازر خطواني من وداعك وفايه جنات مشايا يحي حسين عنايه ارفع ازر خطواني من وداعك وفايه <تصفيق> ابن المنازل والاهل دينان وفي علي الضلات بولية كفر بعد الخدر من طيح يتواك كينا نعظم هالأمر نجبر قلب همامي تواك نطلب من الله المغفرة بس ما نصال القب ويتلقى. هذا الطريق هدايا وباب لبيه الغاية رضا الله هي محبتك وانضل إلك مشايا وانضل إلك مشايا, <تصفيق> وانضل <إليك> مشايا <تصفيق> في الجناد مشايا كيف يحسن عنايا خواب هذا الأطوان منك والباعتك وفايا في مشايا كيف عنايا قدرتك من سلق قلبنا بالدميه يا ويح من ذكور العقبن علي ونعلق له للجاسم شميه يا عبد الله ومنحر اللي انفجر من نبي يا ويح ونقصيد الصوب المشرع حامد ضعين المنصري يا ويح لو ومو بيد الثاية سلزال البيدة بحملة جفينها الرواية جفينها الرواية <تصفيق> الجناد مشاية مش كيف يحسين عناية خواب أذر أطوانهم والبيعتك وفاية الجناد مشاية مش كيف يحسين عناية هالذكرى نجدد عهد سوار نبقى أبو علي ما نمل دربك للعباد دربك صراط الله القاوم هذا عدنا معتقاد نموت نحيها الأمر والخاتمة بكم سعاد لي كو هدر رايك من هج دليل و اي رغم انا على عناد العيده ترفرف رب بيد المشايه ترفرف رب بيد المشايه بيد المشايه يا حسين عنايا هو ذا الاقطواني طلعت و فسايه رجناك مشايه حسين عنايا للشاعرة أم حسن الإحسائي